أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كذبا غافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثَثًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ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 bi akwa bi wa bariqa käsım m'a'in la yücdagon anha ve la yünzifon ve fakha'tım m'ma yetaxiron ve Jazam bima kanu yamalun, la yismagun fiha lawun, wa la tasima illa kilan salam salama, wa ma vutalpın maddud, vızlın maddud, la maktu ediyor, şa فجعلناهن أبكارن أربن أسراب لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وزلم Karim, innəhum kanu qıbılədəlik mustrafin, və kanu yırırın alaḥin fil ʿazim, və kanu yikulun aida mithna və künna tırabu və izama, aida mithna və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 لا آكلون من شجر من ذقون فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا لظلم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون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 ولقد علمتم نشأ الأولى فلو لا تذكرون أفرئتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الذارعون لو نشأ لجعلناه عطاما لجعلناه عطاما فضلتم تفكهون İnna lemurmon, bal nhamu mahrumun. A faraytum alma, alldi teshrubun. A an tum anzeltumu, لو نشأ جعلناه جن فلو لا تشكرون أفرأيتم نار التي ترون أأنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلنا تلكرتون وما تعلل المقول Basm bism rabbikal azim wala uqsim bima waqi'in nujum wa inna laqasam law ta'lamun وإِلَّا الْمُطَهِّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ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 فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ